أسألك بالله العظيم الصادق ينام عن الصلوات اسألك بالله العظيم الصادق ينام عن الصلوات ألّيس النوم عن الصلوات من علامات المنافقين أليس التخلف عن الصلوات والتكاسل في أداء الطاعات من صفات المنافقين والعياذ بالله فأين صليت اليوم صادقا كنت أم كنت من الكاذبين من أعظم مجالات الصدس من أن أن نصدق مع النفس أن نصدق مع أنفسنا ومن صدق مع الله صدق مع نفسه من أعظم مجالات الصدس أن نصدق مع الآخرين أن نحب للآخرين كما نحب كما نحب لأنفسنا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 ويتمادى في خطأه وزلته تناثى أن الله يمهل ولكن الله ليس بغافل عما يعمل الظالمون